وَاسْتَغْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 هم الأنهار يحلون فيك من أساير من ذهب يحلون فيك من أساير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واستبرق تَكِينُ فِيهَا عَلَى الآرَائِك نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا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 الجنتين آتت أقلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كما لو وأعز نفرا.